لله الرحمن الرَّحِيمِ والجمس وضعاء والقمر إذا والليل إذا يعشيها والسماء وما بنى لا قاذب لا امنذ she Va ta muu de favor baoasa قَالَ لَظُومُ وَتُورُ جِبَال قَطَّمُوا يَوْمُ الصُّخْرِ الله <تصفيق> أجلبوه ما قووا فسدم عليهم رضوهم في الأرض